لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م وما تكون في ش ل ت ت ل و م ن من قرآن و ا ت ت ل و و منه من قرآن ل ا ت ع م ل و ن من أعمل ل إ ا م ي ا تكون في شانهم وما ت ط ل و منه من قران ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون في ل ف ي ل ه ن ا 「なぜなら」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 قل اسماء ل على الله ن ثم ي ي ن مرجعون ن ا ذ الحسنى ل يقوم <تصفيق> الدكتور محمد ر ا ب ا ل ن ا ب